تيتا يا تيتا يا تيتا ايه اختي سرعتيني اهدي يا ست حساب الفيسبوك بتاع ست مرفت بجد وريني كده لا, لا لا لا اهدي على نفسك شوية كده بس فين بقي الاتفاق ياه وانا هتحك عليك يا واد ده انت تتحكي علي وعلى العيلة كلها يا واطي على فكرة انا ممكن اديولك واخلص بس مش هترافي تعملي حاجة من غيري ده على حسن ما انا فاهم يعني ان احنا هنرائب ونتابع ونعمل فيك اكاونتس ونلعيبها وكده يا اختي وانت عارفت الحاجات دي منين هو انت يعني هتاكي حسابي عشان تتسلي اكيد هتعملي كده طب لما انت عارف كل ده مغلبني ليه بحب اخلص اول باول يلا عالدولاب الدرج التاني اللي شايلة فيه الفلوس يا بصبتي احنا ماشيين ورا الدكتور كده طول اليوم هو انا معطلاكي عن حاجة جوزك في المحكمة او في المكتب وما عندكيش عايل تتسابلو بلاد زي تايمون وان كان يا ستي يعني على البنزين لا مش للدرجات انا بس بكره السواقه وانت عارفه القاهره وزحمتها هدي هدي لما نشوفه تخرج العمره دي ليه هيدينا مين بقى ساكن هنا اكيد هي ما فيش غيرها هي مين بس ما تعقلي كده استنيني هنا رايحه فين هنا نعم وزي طلعوه ده نصاب. يعني معقولة ما لقوش أي حاجة دينه؟ ما أنت عارفاه حويت وتعبان حتى في النيابة لما تكلمت وقلت على اللي بيننا وكل النيابة يقولي ده كلام مرسل مفيش أي دليل عليه طب واللي يجيب لك الدليل؟ نعم أنت بتتكلمي بجد عيب يا قبل النظرة ده أنا نادرة والأجر على الله ده أنت تبقي بتمديلي طوق النجاة وده جميل مش حنسهولة طول عمري طب والجميل ده ملوش مقابل؟ إيه؟ طلعي فيه ايه؟ ما تفهميني شفتي ايه في العمارة دي؟ ايه شفتي يا عفريد؟ طلعي بقى وانا هفهمك قبل ما يشوفنا وانت ايه اللي قالب حياتك فجأة كده يا يسري؟ ده انت طول عمرك هادي ورايق ورزين واحنا كنا مسميينك حتى فريزر الدفعة فريزر الدفعة؟ ما انا كنت حمار ومش فاهم الدنيا يا اخي ودلوقتي بقى فهمتها؟ جداً عايش حياتي ومفسوء ضارب الدنيا مليون جزمة سعيدة تتعصب ولا كأنها موجودة الوقت ابني ميروحش الامتحان يتفلق حتى انصاف ولا بقت تهز فيها شعراية حاسس إن بقيت حر حر بجد يا إبراشي أوعي يكون حب جديد مش حب لكن علاقات وحرية وإحساس بإني بتولد بتولد من جديد اللي أقولي عامل إيه مع مراتك يا دكتور إبراشي مراتي مين يا ابني هو أنا عبيت أنا متجوزش أصلاً كانت تسحب قال يعني كنت هظبطه في حضنه لحد ما لقيت عياده لعلاج الادمان للدكتور اسمه الابراشي قلت يا نهار هي وصلت للادمان يا يسري وجي مليون سيناريو اسود في دماغي وبعدين ايه اللي حصل ما انا جايه لك ما تخلصي عامله فيها مسلسل سسبنس قعدت والقلق بياكلني الاقي قدامي ايه ايه قولي صوره لدفعه كليه الطب اللي الدكتور متخرج منها ها ولا لك مين مين يسري جوزي يا شيخه طلع دفعتو وصاحبه الانتيم وأنا شخصيا عرفاه المهم خفتي يسري يطلع يلاقيني تبقى بايخة وملهاش معنا نزلتها تكاور عالسلم تلتميت ألف جنيه ما ينزلوش مليم يخرب بيتك تلتميت ألف جنيه مرة واحدة ليه؟ آه وما ينزلوش مليم ودول أجيبهم منين بقى إن شاء الله يا ميس شوقية علي أنا برضو طب وأرض الأليوبية ها؟ بلاش دي عمارة شبرة طب أقولك المحلات اللي تحت الانشاء اللي عند اللي... بس بس بس الله يخرب بتقرك ايه ده؟ انت سكرتيرتي ولا شغالة في الدرايب؟ سكرتيرتك وحبيبتك وسرك كله معايا واللي هتطلعك من اللي انت فيه زي الشعرة من العجينة والاخ اللي عامل فيها روميو وفاكرني هابلة هو اللي هيجي مكانك هنا ممكن أعرف بأي حق توقف عن العمل والنيابة أخلت سبيلي؟ أخلت سبيلك حاجة وبرقتك حاجة تانية هو مش في مبدأ في القانون ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته آه بس لما يبقى متهم عادي وأنا إيه؟ إرهابي؟ لأ مدرس وبتعلم شباب وممكن يتأثروا بك في اتجاه خاطئ يعني ده آخر كلام؟ وما عنديش غيره عموها حالتك دي رغم أنك حاسس بالانبساط والفرفشة بس انا حاسسها فيك ومش حقيقيه لا لا لا لا بقول لك ايه انت هتعمل دكتور عليا ولا ايه هو النسكافيه بتاعك ده ماسخ ليه كده ماله ماسخ اقصد ما بيعملش دماغ غير بقى النسكافيه اللي بشربه عندي في العياده انا انا لازم امشي دلوقتي ما تقعد يا ابني لا لا لا لا وحشني نسكافيه ميرفت <تصفيق> انت مخك ضرب يا يعني أنت اللي بتوعي الستات بتعملش الحاجات دي وترقب جوازها تقومين تترقبين؟ هعمل إيه بس يا ماما؟ ما أنا هتجنن لا عارف أشتغل ولا أكل ولا أشرب آية بس برضو غريبة إيه اللي فكروا بالأبراش ده فجأة كده؟ عادي يعني صاحبه وجايز زهقه مننا خليه دور على ذكرياته ده برضو يفسر الصهرة اللي كان فيها والله هي جايز ولو اني قلبي مش متطمن ابدا أصل ودء أبراش ده طول عمره لعبي كده وبتاع ستات جايز بقى قبل ما يتجوز لا يا حبيبتي مهما تجوزت أبدا لغاية دلوقتي يا نهار يسود هو أنا يا ربي كل ما قلبي يتطمن يرجع يتوجع تاني السلام عليكم حج هاشم ياه ياه يا مرفض النسكافيه بتاعك بجد مفيش منه <تصفيق> كل حاجه عندي ما فيش منها بره يا حبيبي واضح واضح جدا يعني ببساطه كده ما تقدرش تستغنى عني ابدا نيفر نيفر نيفر يا راجل ان انا الدنيا كلها ولا ممكن اسيبك انت يا ميرفت <تصفيق> كلام ما باخدش منك غير كلام وفلوس الايجار المتاخر اخس عليك انت بتعيرني؟ لا لا لا لا لا, لا والله ما اقصد يا ميرفت وبعدين دي ملاليم يعني هو اللي يحب حد برضو يتكلم في فلوس؟ ما قلنا خلاص بقى ميربا ده انت قلبك سود قوي قلنا زلت لسان انا بتكلم عن المشاعر احاسيز حنية هو انا حبيتك غير من حنيتك دي من جهة الحنان مش هتلاقي عندي اكتر منه في الفترة اللي جاية طب لي هنا والزباين اللي برة لا انت فهمت غلط <تصفيق> طب فهمين انت الصح نخلص العيادة ويبقى لنا كلام تاني يبقى كمان واحد نسكة فيه من ايديك الحلوة عناية اللي اتنين. الف مبروك يا حج هاشم انا مش عارفة اقولك ايه على وعيك وفهمك انت اللي فتحت عناية ده كتير قوي والله مفيش حاجة كتير عليك يا سعيدة <تصفيق> والفرح امت بقى ان شاء الله بعد شهر من دلوقتي وانت طبعا اول المعزومين طبعا والدعوة حتى وصل لك مش محتاجة دعوة يا حج دي عندك حق ده أنت أهل بيت ربنا يكرم أصلك ما سألتنيش سبب مجيتي يعني تعزيني على الفرح طبعا ما بلاش الطريقة دي معايا يا سعيدة ده أنا ابن سوق وإنت عارفة لا مش فاهمة لا فاهمة وعارفة وحاسة حاسة؟ في أي حاج؟ أنت بتتكلم بالألغاز ولا إيه؟ أقصد أقصد فاهمة أن عندي مشاكل وجايلك تحلهالي مش دي شغلتك برضو ولا أنا غلطاء الحب إيه اللي انت جيد ولعليه وانت اسم الله تعرف معنا الحب إيه لما تتكلم عليه إيه الصوت الحلو ده يا دولة <تصفح> تسفعتني وأنا بغني؟ آه طب يعني كنت سيبني كده أكمل وللازم تعكسني علي أصلان وأنا بدخل على حساب ميرفت ممريض البابا لقيت الفرندس عندها حد مش غريب علي حد؟ حد مين يا واتي؟ بصي كده من ده؟ مش ده الراجل اللي بيجي عشى أمامة عالجه